بعثنا عليكم عباد لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا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 ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك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 كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربهم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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِطْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُلْ رَبِّ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا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 من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط, ولا تبسطها كل البسط فتقعد تبسطها محسورا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 الآيك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحى إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا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 وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا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 وقالوا اإذا كنا عظاما ورفاتا ائننا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجرا او حديدا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 فَتَسْتَجيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِفَتَم إِلَّا قَلِيلاً وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مبين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 او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون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 وما جعلنا الرؤيا التي أرناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم ونخوفهم فما يزيدهم إلا ضيعاً كبيراً وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا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 قال اذهب فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً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 ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ان عبادي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا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 فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم, وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم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 فمن أُوتِي كتابه بيمينه فأولائك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتلا ومن كان في هذه اعما فهو في الاخره اعما ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى واضل سبيلا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 كَمِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا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 وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا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 ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم, فربكم أعلم بمن هو اهدى سبيلا ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي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 ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الا رحمه من ربك ان فضله كان عليك كبيرا إن فضله كان عليك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 ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبان أكثر الناس إلّا كفورا, فأبى أكثر الناس إلا كفورا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 أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا الرسول قل لو كان في الأرض ملائكة ينشون مطمئنين لنزلنا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 وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمۡ أُولِىَ اَمَانٍ دُونَهُ وَنَحۡشُرُهُمۡ يَوْمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ عُمۡيَا وَأَبۡكُمَا وَصُمًّا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا عميا وبكما وصمم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم كل خبت زدناهم سعيرا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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم إذا لأمسكتم, لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسعة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 وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه, فأغرقناه, فأغرقناه, فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الْأَرْضَ فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا جئنا بِكُمْ لفِيه وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْتَمَنِينَ لتقرأه على, الناس لتقرأه على الناس على مكفي ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم اِذَا يُتْلَى عليهم إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا يَا كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا ويخرون للاذقان يبكون ويخرون للاذقان يبكون, يبكون وَيَخِرُّونَ للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل دع الله أَوِ دع الرحمن. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. أيما تدعو تدعو فله الأسماء الحسنى